مَثَلُ الحمار يَحْمِلُ أَسْتَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ الْمَوْتَ يتمنون الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا ولا يتمنونه أبدا بما قدمت إليه والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإن